إذا أمرت بأمر من الله سبحانه وتعالى أو جاءك الخبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سيد البشر وأمرت بتكاليف معينة فلا تعد عيناك عن هذه التكاليف إلى أشياء ما كلفت بها أعمل أن تقوم بما كلفت به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تجد أن الشيطان له مداخل علينا حيث أنه يقطع آمالنا في الصبر ويثبطنا أنه ياتينا قبل أن نستكمل وسعنا ثم يثبطك يقول لك مثلا أنت الآن ستكلم فلان وتنصحه ترجوه قبلك عشرة وما استفاد سبحان الله وهل أنا أمرني الله عز وجل أن يستفيد أم أمرني أن أذكر بما علمت من كلام الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام انظر كيف ينقلك من المحيط الذي كلفت به إلى أمور لم تكلف بها إذا أمروه وس... وكلموه عشرة قبلي ا... واخذوا أجر من الله عز وجل أنا رقم 11 أبا أخذ تعال عند كاتب في جريدة وقل له يا أخي أنت جالس تتعب نفسك وتكتب لن يقرأ الناس مقالك. لن يقرأ الناس ما تطبع إيش بيقول لك؟ بيقول اجل خلاص بطلنا كتابة؟ بيقول لا يا أخي أنا ما كلفت أن أراقب الناس يقرؤون وما ما يقرؤون أنا اخذ راتب على على كتابتي فسأكتب كتابتي فقط أنا استلم عليها راتب وأنا أقول أخي الغالي لو جئت عند مدرس المدرسة وقلت يا أخي أنت تعبت نفسك تحضير وشرح وتدريس لكن من قال لك من قال لك اصلا أن الطلاب هذا ينجعون أو أنهم فاهمين الدرس يقول لك يا أخي أنا اتقاضى راتب على مجرد إعطاء الدرس والتحضير أنا ما اتقاضى راتبي إذا نجحوا وإذا نقص راتبي صح لماذا نفهم هذه الأمور في أعمال الدنيا وما نفهمها في أمور الآخرة لاجل هذا. ستلاحظ في أذو العزم من الرسل جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم أنهم فعلوا ما امروا به يوم استنفذوا كل الطاقات اللي عندهم بلغهم الله عز وجل ما لا يستطيعهم فعلهم بسعهم والذي يستطيعون عليه يستطيعونه ثم بلغهم مثال من أذو العزم من الرسل نوح عليه السلام تشعمائة وخمسين سنة هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر ويصبر كما صبر تسعمية وخمسين قومه ألف سنة إلا خمسين عاما انظر استنفاد الطاقات اللي عنده كل ما يستطيع قال دعوت قومي ليلا ونهارا في عندنا أوقات غير ليلا ونهار ما فيه يا ليل ونهار في التسعمية وخمسين سنة إي نعم هذه فترة الدعوة فقط فلم يجهم دعاء إلا في وكلما دعوتهم يقول اني ما زلت اكرر لاني ما زلت مطالب ان ادعوهم لا املك قلوبهم أنا. انا لا املك هداية الاعانه والتوفيق انا املك هداية الدلالة والارشاد وامرت بها ما امرت بالتوفيق ولا امرت ان اقلب أقل قلوب الناس افع انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فدعهم من الناس كل ما, دع كل, وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم اصبعين تكفي ان تسد الاذانة جعلوا أصابعهم كلها شوفوا الإعراض هذا ما رد عنه ما طلبت أنا باني أزيل يده عن أذنه جعلوا أصابعهم في آذانهم يشير لهم ويشير استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم يأتي الى اناس ويعلم لهم في مقام كما هذا الجمع المبارك في ناس يحتاج أنه يسر لهم ويمسك فلان يتكلم معه مع هذا كله ما آمن معه إلا, إلا قليل.